من يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال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 محلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني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 فأردت أن أعبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وَإِنَّ الغلام فَكَانَ أَبَواه مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طغيانا وكفرا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا ربهما خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً خَيْرًا مِنْهُ زكاة وأقرب رحما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 فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما, ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تس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 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا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 فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا, بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا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 فنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة رب Be a